من كدات يمينا من كدات يمينا في معرس المعرس من كدات يمينا ياللي وجهك العالي صيحنا بصوتنا العالي مبروكين يا غالي قوم افرح ولا تهالي ياللي ذي ما املزينه ياللي ذي ما املزينه eb ishtak tabhtar ya lizi na lizi na imkadat yimine min kadat yimine bi maris al maris لجينا لك يا نور العين من كل صب فرحاني ويبقى حلى ورقة الحين بالجلوات مترنمين لجي عينك شدينة لجي العينك شدينة, شدينة يبقى حلى القصاين لجي العينك شدينة من المكتات من المكتات يمينة في معرينة المعرس مرم كدهت يمينة وش حلوك بها الطلة من خدودك فلا أحلى لولا المستحى لولا قبلها ألف قبلة كشختك ما لقانة كشختك ما لقانة يلكلك أناقب كشختك ما لقانة مرم ع الرئيس المعرس مرم كدهت يمينة قلبك حقا يتهنى صداح الفرح غنى حقا اللي تتمنى ع القرآن والسنة على سنة نبينا على سنة نبينا اتزواج الغالي على سنة نبينا معرس المعرس مين مكدهت يمينة وقت الزفح الدورة يلا ضعفوا وسرورة فقرشوا وعطورة تحت نثرو وزهورة نرجس وياسمينة نرجس وياسمينة سلتين في روها نرجس وياسمينة ريس المعرس من امكادات للشاعر السيد عدنان شرف الطاها